وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا <تصفيق> الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرف فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا النفورا مُنِيرًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ طالوا سلاما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 وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ طَرَامٌ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعُ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَجُوا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَلْقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك يلقى أثاما ثنات وكان الله غفورا رحيما بُدُوَيْكَ نَسْتَعِينِ إِحْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَضْلُوبِ عَلَيْهِمْ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 إِكُم رَّبِّي لَهُ لَا دَعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ